والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم آمنون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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جاعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء او ام ظلم السماء ما ان به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 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا من الصالحات أن لهم, ان لهم جنات تجري من تحتها لنهار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 وَإِلَّا قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَدْجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ لَسْمَ أَكُلَهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء أولئك إن كنتم صادقين وَلُو سُبْحَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم قال ألم قل لكم إني غَيْبَ غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمة يلتي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهد أوف بعهدهم وإياه يفرهبون وأأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به.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 أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَفَلَا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِنْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا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 نصارى والنصارى والصابين منا من بالله واليوم لا خير وعمل صالح فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإن قال موسى لقومه إن الله يامركموا أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أنكون من الجاهلين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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ قَطَعْنَا ميثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ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 وَمَالَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَلَقَدَّتِنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بَنَ مَرِيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 أي يكفرون بما أنزل الله بغيا بغيا نيزن الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُونَ مِنْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّمْرِينَ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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبيريل وميكائيل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد الله بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن مَا ماله في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ منا يتنون سهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات والأرض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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منا ورزقه له من الثمرات منامن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إن قال لبنيه إن قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبَغَتَ اللَّهُ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبَغَتُهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْتُ حَاجُونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط كانوا هودا نصارا قل أنتم أعلم أم الله وما نظم من من كتم شهادة عنده من الله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 ر تقلّ ب وجك في الس إًا والليك قبلة تربها. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْرُدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها الخيرات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 نا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم وأشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 ولنبلون نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأمّوس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا قالوا إن لله وإنا إليه راجعون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 رائكة والناس يجمعين قائلين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ضرٌّ وإلهكم وإله واحد لا إله إلا إله إلاه و الرحمن الرحيم إن في خلق سماوات وَأَرْضٍ وَإِخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ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 وتصل في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخد من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله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 وَإِذَا قِنَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٌ أَوْ يَهْتَدُونَ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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 والنبين وآت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل والسائلين وفرّقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْنَى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى بننثى فمن عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم ولكم في القصاص حياة يا أولد الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيلا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 فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضاً وعلي سفرٍ فعِدَّةٌ من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما أهدأكم ولعلكم تشكرون.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 علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن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 لتأكلوا فرقا من أموال الناس بنثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تات البيوت من ظهورها ولكن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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاجكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق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 ويشهد الله على ما في قلبه وهو أند الخصام وإذا تولى سعى في نرض ليفسد فيها ويهلك الحرط والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قين له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلب كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن من بعد ما جاءتكم البينات فعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 ولم ما يأتيكم مثَلُ الذين خلووا من قبلكم مسَّتم البأساء والضراو وزلزلو وزلزلو حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب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 اُولَائِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو جاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتنكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتو حرثكم أن نجتم وقدموا لأنفسكم وتق الله وتق الله واعلموا أنكم لقواه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن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 وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَ رَادُوا إِصْلَاحًا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف لو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن لن تأخذوا مما آتيتمه شيئا لله أي يخاف ألا أن يخافا أن إلا أي أن يخاف ألا حدود الله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 يتراجعا إن ظناء يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن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 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ فلا تعذلهم أينك إحنا أزواجهم إذا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ملاخر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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تمر ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتموا أن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 ويدعون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغنا أجلهن فلاجناح عليكم، فلاجناح عليكم فيما فعلنا فيه أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما فيما عرضت به من خطبة النساء أوكنتم أوكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن.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 عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد, وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم فنصف ما فرضتموا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرم للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 قصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف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 ابعث لنا ملك النقاتل في سبيل الله. قال هالعسي تموء إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله؟ وقد خرجنا، وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا. فَلَمَّا كُتِمَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَانُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَ تَمَنَّى الْمَالِ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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قَاتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لنفصام لها والله سميع عليم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 أَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَاتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ببغض أمرضت الله وتثيتم من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة نصابها وابل فأتوك لها ضعفين. فإن لم يُصِلَّها وابلٌ فقل والله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوْدُوا حَدُّكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي تَجْرِي تَحْتِهَا لَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فَأَصَابَهَا إعصار فِيهِ نَارٌ فاحترقت كَذَلِكَ يبين الله لكم آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تتفكرون يا أيها الذين آمنوا آمِنُوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومننا أخرجنا لكم من الرزق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 وهو يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبذوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتوتوها الفقراء فكهو خير لكم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 وما تنفقوا من خير فإلى إليكم وإنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا فيرضى ضرب يحسبهم الجاهل أغنيا من التعفف تعرفهم بسماهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا وَمَا تُنفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّهُ وَعْلَانِيَةٍ سِرَّهُ وَعْلَانِيَةٍ فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إذا الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ نو ضَعِيفًا فَلْيَسْتَقِعْ وَإِنْ يُمْلُ لَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ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 ولا يابش هداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا لو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين